بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما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 عملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكروا وتعيها أذن وعياء فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتة واحدة فيومئذ وقعت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 فأخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرؤوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وأما مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا بسلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حمين ولا طعام الا من غسل